السلام عليكم إن الحمد لله نحمده ونستعيب به ونستغفره ونعود إله من شعور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنهم إله فلا مضيلا وهم يهدي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حقت قاتله ولا ترطلنا إلا وإنتم مسلمون يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلق من يفسى واحدة وخلق منها زوجها وبثهم منه لجالي الكثير والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأحمر إن الله كان عليكم رقيم يا أيها الذين آمنوا الله السديدة. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم الدنوبكم ومن يتعى الله ورسوله فقد خلصة عظيمة ثم أما بعض فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وإن خير لهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شرق الأمور يمحب سادة وإن كل محدثة بدعمه وكل بداعة ضلالة وكل في النار وقفنا عند قول ابن حجر رحمه الله باب صفة الصلاة وحكم تعلم صفة الصلاة في هذه الأزمنة صار مهجورة فترى كثير لا أقول من العوام بل تجد من الخواص من لا يعرف أحكام صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا منه ممن يجب تعلمه لأن العلوم قسمين فرض عين وفرض انكفاء ومما هو فرض عين يعني السؤال ما هو العلم الذي يكون فرض عين الجواب العلم الفرض العين الذي لا تقوم الذي لا يقوم اعتقادك إلا به ولا يقوم عبادتك إلا به الذي لا يقوم اعتقادك إلا به فتعلم الصنة وأصولها واعتقادك هذا فرض عين وكذلك لا تقوم عبادتك إلا بهذا الشيء فصار تعلمه واجه فأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام والحج والعمر فهذه إذا أمرنا بها فهو أمر بتعليمها وهذا ضابط في العلم إذا أمر العبد بعبادة فهو أمر بالعلم بها لأنه ما لم يتم تطبيق العبادة إلا بالعلم بها فصار العلم بها ها واجب لذلك تجد مثلا في القرآن والسنة وأقيم الصلاة وآت الزكاة هذه الأوامر تتضمن الأمر بالعلم لأنه لا يتم إقامة الصلاة ولا إيطاء الزكاة إلا, إلا بالعلم فنحن أمرنا بالصيام كتب عليكم الصيام فإذا أمرنا بالصيام فإنما نؤمر بذلك بتعلم بتعلم أحكامه واضح كلام فإذا أمر العبد بعذابه فهو أمر بالعلم بها هذا لزوما فإذا أمرنا بالوضوء فهو أمر بالعلم به إذا أمرنا بالصلاة فهو أمر بالعلم به فبدأ هنا قال باب صفة الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ فأسبغ الوضوء إذن إسباغ الوضوء هنا واجب إسباغ الوضوء هذا واجب وإسباغ الوضوء إنما يعطى العضو قدره من الماء فلا يدع فيه شيئا مثل قدر اللمعة أو يدع فيه أي ما شيء جاف كمثل المرأة إذا توضأت مثلا وعليها المنكير فهذا ما يسمى إسباب فلو أنها صلت لكان هذه الصلاة ل كانت هذه الصلاة باطئة والنبي عليه الصلاة والسلام عند الإمام أحمد وأبي داود من حديث أنس أن رجلا صلى وفي ظهر قدميه قدر الدرهم لم يصبها الماء فقال له النبي عليه الصلاة أعد الوضوء وفي حواية للإمام أحمد وصل، لم يكن له ارجع فاغسل هذه الجزئية وتعالى صل، وإنما أمره بإعادة الوضوء والصلاة وهذا دليل على أن الموالاة واجبة دليل على أن الموالاة دليل على أن الموالاة واجبة واحد غسل وشه وغسل ايده وجاله تليفون وراح يتكلم بعد ما خلص المكالمه رجع عشان يكمل لا فليرجع ويعيد يعيد الوضوء ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع اغسل القدمين وانما امره باعاده الوضوء ووصل فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اسبغ اسبغ الوضوء فاسباغ الوضوء هو اعطاء العضو قدره من قدره من الماء واضح الكلام قال فاسب الوضوء ثم استقبل القبلة ثم استقبل القبلة فاستقبل القبلة هنا جاءت بالأمر استقبال القبلة لم يأتي بالشرط وإنما جاء بالإنما جاء بالأمر ما الفارق إن استقبال القبلة تيجي بالأمر أو متجش أو تيجي بالشرط لو جاءت بالشرط لو جاء بالشرط فلو أنه صلى إلى غير القبلة وهو لا يدري، هو راح مكان ما عايز يصلي حضرة الصلاة ويريد أن يصلي في مطار في محطة أطرف أي مكان عايز يصلي المهم يصلي مش عارف القبلة فيه ومش عارف يسأل حد اجتهد وصلي في الآخر اتضح أن القبلة وراه مش, مش كده لا ده القبلة بالطريقة دي هو كده اللي صلى غلط لو كانت القبلة شرط لو كانت القبلة شربت فواجب عليه أن يعيد أن يعيد تلك الصلاة هو لا يأسف لأنه لا يعرف واضح واجتهد لكن واجب عليه أن يعيد تلك الصلاة أفهم دي ضوابط الشرط زي الوضوء كمسلي كمسد الوضوء حينما مثلا الرجل هذا ما توضأ ولكن نسي هو لا يأسم ولكن وجب عليه أن يعيد الوضوء ويعيد تلك الصلاة هذه حقيقة الشروط لكن القبلة هل هي شرط أم واجب؟ القبلة واجبة ليست ليست بشرط أولا لأنها جاءت بصيغة الأمر ثم استقبل ثم استقبل القبلة جاءت بصيغة الأمر لم تأتي بصيغة الشرط فإذا علمنا أنها جاءت بصيغة الأمر فهنا أمور واحد أنه إن تعمد غير استقبال القبلة فإنما تكون العبادة العبادة باطلة إذا تعمد والشرط والركن والواجب يتفق في دي إنه لو تعمد تركه العبادة باطلة لكن لكن لو نسي أو أنه اجتهد وصلى لغير القبلة وما يدري ثم بعد انتهاء الصلاة علم أن القبلة بخلاف الذي كان يصلي عليه. فالواجبات هنا تسقط بالأعزاء الواجبات تسقط به؟ تسقط بالأعزاء لذلك حديث سعد بن أبي وقاص وكذا حديث معاز وكذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا عند الإمام الحاكم وأحمد النبي عليه الصلاة والسلام أرسلهم في سرية قال فاختلفوا أيهم القبلة فقال أحدهم القبلة يمينا وقال أحدهم القبلة يسارا، فصلى كل على اجتهاده صلى كل على اجتهاده فطائفة صلت يمينا وطائفة صلت صلت يسارا، فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه بما كان، فلم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة ما كان من ما كان من أمر الصلاة، إذا أكيد في واحد صحيح واحد واحد خطأ. وقد يكون الاثنين خطأ صح الكلام؟ ممكن تكون القبلة في الأمام واحد صلى يمينا وواحد صلى يسارا أو واحد صلى في الخلف لكن الشاهد هنا أنه متى اجتهد العبد في معرفة الشيء فإنما يكون له أجر الاجتهاد لكن لو كانت القبلة شرط لو كانت القبلة شرط كمثل في كثير من كتب الفقه أنها توضع في الشوق لو كانت شرط لكان النبي عليه السلام يأمرهم كمثل ما أمر الذي كان في قدمه قدر الدرهم لم يصبها الماء صحيح, صحيح الكلام؟ معي أو الإشتراع؟ لو كانت شرط لكان النبي عليه السلام يأمرهم أن يعيد تلك الصلاة كما أمر النبي عليه السلام الرجل الذي كان في قدمه قدر الدرهم جاف ما أصابها الماء فأمره أن يعيد الوضوء ويعيد ويعيد الصلاة واضح كلام لذلك لا تستقل الأوامر أنها تكون شرط يعني ما يجيش حكم مثلا ثم استقبل القبلة وتديها حكم الشرطية لا غير صحيح الشروط دي لها صيغ لها صيغ زائدة عن الواجب زيادة عن الأمر كمثل مثلا نفي الصمر أو نفي العمل لا يقبر الله صلاة بغير طهور لا يقبر الله صلاة بغير بغيرته يبقى هنا جاءت صيغة تانية بخلاف الأمر لكن إذا جاءت صيغة الأمر بدأ اسمه إيه بدأ اسمه واجب فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال ثم استقبل القبلة علم أن القبلة هنا واجبة وليس بشرط وهذا ما ذهب إليه ابن حزم وكذا الشوكاني والصنعاني والشيخ الألبان رحمت الله عليه قال ثم استقبل القبلة فكبر فكبر عند الإمام الداركوتن رحمه الله يقول قل الله أكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ثم ارك حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم فعل ذلك في صلاتك كلها يبقى هنا سياق الحديث تجد أن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام إنما يأمره بالطمأنينة دائما واضح، فالطمأنينة هنا واجبة لأنه جاءت بسيطة جاءت بسيطة الأمر الأمر الذي يليه أن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام قال له ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها يبقى الأحكام التي ستأتي هذه كلها تشمل النافلة وتشمل وتشمل الفريضة لذلك الضابط هنا أن أي ما أمر جاء في الصلاة فإنما يشمل الفريضة ويشمل ويشمل النافلة لأنه قال ثم نفعل ذلك في صلاتك في صلاتك كلها فتشمل الفريضة وتشمل وتشمل النافلة يعني مثلا حينما يأمره عليه السلام بكراءة الفاتحة ثم يأمره عليه السلام بكراءة ما تيسر معه من القرآن ثم سيأتي أن عليه السلام أمره بدعاء الاستفتاح يبقى دعاء لاستفتاح كراءة الفاتحة كراءة ما تيسر بعد الفاتحة كل هذه الواجبات تشمل الفرد وتشمل وتشمل النافلة واضح تشمل الفريد وتشمل وتشمل النافلة اثنين لا تسقط بفعل مرة واحدة في الصلاة بل لابد في الصلاة كلها لأن الحسن البصري قالت كراءة الفاتحة في أول ركعة تجبر الصلاة كلها يعني لو قرأ الفاتحة في أول ركعة تجبر الأربع ركعات يعني مش شرط يقرأ الفاتحة في الثانية أو الثالثة أو الرابعة وهذا الكلام غلط لأن النبي عليه السلام قال ثم ذلك في صلاتك كلها سواء كانت ركعة أو ركعتين أو ثلاثة أو أربعة أو ما زاد على ذلك في النوافل مثلا واضح الكلام قال ولابن ماجه بإسناد مسلم حتى تطمئن قائما ومثله في حديث رفعه ابن رافع عند أحمد وابن حبان حتى تطمئن قائما وهنا مسألة اللطمئنان ليس لطمئنان بالعدد التسبيح وإنما لطمئنان إنما يكون بسكون العضو تاني ليس لطمئنان بعدل التسبيح إني إيه هو ما هو الاطمئنان في واحد يقول لك بقدر أنك تقول سبحان ربي العظيم طب ده ممكن يركع سبحان ربي العظيم ويرفع مرة واحدة أو مرتين وثلاثة يقولهم بسرعة جدا ويرفع ويركع ومجرد ما ذلك يرفع هذا لا يكون مطمئنا وإنما الاطمئنان هو سكون العضو سكون سكون العضو سواء كان قائما فهو مطمئن سواء كان راكعا فهو مطمئن أن يكون ساكناً يكون يكون ساكناً والسكون كما يقول ابن القيم سكون الجوارح اللي هو الاطمئنان اللي بيتكلم فيه علماء الفقه إنما يكون من سكون القلب كلما سكن القلب في الصلاة كلما كانت الجوارح ساكناً كلما كان القلب منزعج كلما كانت الجوارح منزعجة إزاي؟ تعرف انزعاج المصلي من انزعاج قلبه ان قلبه منزعج فوقف مفيش عمال مش عارف مش عارف يوقف اصلا او راكع عمال يتحرك شوية ومش عارف يمد ليه يهرش ومش عارف يعمل ايه ويلعب في ضوافر ويلعب مش عارف ايه ويلعب في طاقيته ويلعب في دماغ ويلعب في لحيته ده مش ساكن ده قلبه غير ساكن لذلك ارتباط بين القلب والجوارح كما قال حوزيفة لو سكن قلبه هذا لسكنت جوارحه لذلك سكون القلب طمأنينة العضو نفسه طمأنينة الجارحة في الصلاة إنما تكون من طمأنينة إنما تكون من طمأنينة القلب فكلما كان القلب مطمئنا كلما كانت الجوارح مطمئنة كلما كان القلب منزعج كلما كانت الجوارح منزعجة وانزعاج القلب الذي يكون بسببه انزعاج الجوارح لذلك قل الخشوع في الصلاة وفي المساجد في الناس لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن قال لا تقوم الساعة حتى يرفع الخشوع حتى يرفع الخشوع فتمر في المسجد قد لا تكاد تجد خاشعة قد لا تكاد تجد خاشعة الخشوع إنما يأتي باستحضار يعني كيف تستحضر الطمأنينة في الصلاة والسكون في الصلاة هذا يكون في خلال يومك بكلة الكلام بعدم الاختلاط كثير جدا إنما يكون أمورك بقدر الحاجة بعدم خلطتك كثيرا بالناس بعدم كسرة الكلام كثيرا والسرسرة كثيرا وكسرة ال الضحك وكسرة الخروج وكسرة هذه الأمور كلها تزعج القلب لا تجعله مطمئنة كذلك تجد العبد يدخل الصلاة تجد غير غير مطمئن إذا هنا الطمأنينة ليست بعدد العدد الأذكار وإنما الطمأنينة بسكون إنما يكون بسكون الجارحة بسكون الجوارح لذلك لو أن الإنسان جرب ذلك لو أن الإنسان جاء المسجد مبكرا جاء المسجد مبكرا توضأ في بيته ثم جاء المسجد مبكرا ثم صلى النوافل، ثم جلس في حاله لا يكلم أحدا يقرأ القرآن أو يدعو أو يذكر أو يستغفر تجد هذا العبد إذا قام إلى الصلاة الفريضة تجده بخلاف الصلاة التي قبلها حينما جاء من الشارع دخل المسجد على طول دخل في الصلاة على طول لا يكون مستحضرا الطمأنينة أو السكون وهذا يختلف باختلاف الأجر الأجر نفسه يختلف باختلاف خلال العبدين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس قال إن العبد لا يدخل الصلاة فلا يخرج منها إلا بربعها أو بعشرها أو بثمنها أو بخمسها إذا الأجر يتفاوت وهذا التفاوت إنما يكون بتفاوت, بتفاوت الطمأنينة قال وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة إنها لا تتم صلاة أحدكم كلمة لا تتم يبقى هذا ليس أمر وإنما هي صيغة فوق الأمر هذه الصيغة فوق افهم الكلام ده كويس جدا هذه الصيغة فوق الواجب إذا هذه الصيغة إما أنها تأتي بالركنية وإما أنها تأتي بأنها شرط طيب لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويسني, ويسني عليه قال وفيها فإن كان معك القرآن فقر وإلا فاحمد الله وكبره وهله هذا عند الإمام الترمزي من حديث أبي هرير وكذا من حديث أنس أن رجلا قال يا رسول الله دي مسألة لو أن إنسان أسلم لسه أسلم دلوقتي ونطق الشهادين وحضرت الصلاة علمناه يعرف يركع ازاي ويعرف لكن مش عارف يقرأ يحفظ الفاتح طب يعمل ايه قال يا رسول الله اني لا استطيع ان اخذ شيئا من القرآن بقولنا مش عارف لسه مش عارف احفظ الفاتح فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فاذا كبرت فقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إذن هذا الزكر يقوله إلى أن يقرأ ويحفظ الفاتحة وضع كلام فالسؤال هنا ما الذي عليه هل يدخل الصلاة ولا يقرأ شيء ولا يذكر شيء وإنما عند كراءة الفاتحة إذا لم يستطع أن يأخذها أو يحفظها إلى حين أن يحفظه فإنما عليه أن يقول هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول الكوة إلا بالله لذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال إن كان معك قرآن فقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله هي جاءت في هذه اللفظة مجملة لكن جاءت في الرواية التي ذكرتها لك جاءت مفصلة قال ولأبي داود ثم قرأ بأم الكتاب وبما شاء الله هذا دليل أيضا على كراءة الفاتحة وعلى ركنية الفاتحة في الصلاة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ثم قرأ بأم الكتاب وفي رواية ثم قرأ بفاتحة الكتاب ثم أمره وبما تيسر من القرآن أو وبما شاء من القرآن إذن كراءة الفاتحة هذه ركل هذه ركل وهذا مذهب جمهور أهل العلم لا تتم الركعة إلا بها لا تتم الصلاة إلا بها فلو نسي عبد قراءة الفاتحة فإنما يجب عليه أن يأتي يلغي هذه الركعة ويأتي بركعة ويأتي بركعة أخرى إن كان متعمدا بطلة الصلاة وإن كان ناسيا فإنما الركعة ملغاة اثنين وهو لا يأسم ثلاثة ولكن وجب عليه أن يأتي بهذه بهذه الرقعة قال وعن أبي حميد الساعد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث من أوله هذا الحديث رواه الإمام البخاري قال بينما أنا في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يسبقونني يعني يسبقونه في الإسلام كانوا قد أسلموا قبله ثم قال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له لم تكن أسلمت أو قبله منا صحبة إحنا قبلك في الصحبة ثم قالوا له فأرنا وهذا دليل على أن العبد قد يقول ويسني على شيء هو عنده لكن ليس من باب العج. وإنما من باب دعوة الناس إلى أن يأخذوا منه ذاك العلم واضح الكلام تجد عبد الله بن سعود يقول قد علم أصحاب رسول الله وهذا الأصل عند الإمام أحمد وأبي داود. قد علم أصحاب رسول الله أني أعلمهم بكتاب الله أني أعلمهم بكتاب الله أني أعلمهم بكتاب الله هذا عجب يعني يعجب بنفسه الجواب حاش لله وإنما إذا قال الصحابي ذلك إذا قال أحد التابعين ذلك إذا قرأت ذلك فظن فيه فظن فيه الخير إنما يريد أن يدعو الناس إلى ما عنده إلى ما عنده من العلم عايشة في صحيح مسلم بتقول السائل على الخبير سقط أنت بقى جيت على أحسن واحد يعرف المسألة اللي أنت بتسأل عليها صحيح الكلام جابر بن عبد الله يقول كذلك أم سلمة قالت كذلك تجد مثلا من أهل العلم زي الشوكاني رحمة الله عليه ممكن يتكلم في المسألة دي يجي مثلا ابن العيد في مقدمة كتابه على شارح المتن الذي, الذي كتبه في كتاب الأحكام اسمه إحكام الأحكام وهو بيكتب المقدمة بيقول لا تجد كتابا في الفقه إلا وقد وضعت فيه في هذا الكتاب مسألة أو معلومة فلا تجد أفضل منه يبقى هو بيعجب بعمله الجواب الجواب لا وإنما يريد أن تأخذ عنه هذا العلم يجي مسألة لا الشيخ الألباني كتير أول يقول لك إيه؟ يقول لك استمسك بهذه الفائدة فقد لا تجدها يعني مش موجودة خالص مفهوم لا إنما إيه؟ يريدك ويحسك على أخذ الإيه؟ على أخذ العلم واضح كلام فلا تظن فيهم ظن ظن السوء فقال هنا رأيت رسول الله إذا كبر جعل يديه حذو من كبي حذو من كبي إنما يرفع يديه عليه الصلاة والسلام حذو من كبي وكان النبي عليه لا ينشر أصابعه زي كثير من الناس لما يجي صلي بينشر الأصابع هكذا يفرق بين الأصابع والأصل أن النبي عليه كان يضم كان يضم الأصابع عليه صل والسلام وكانت كانت إلى المنكبين أو شحمة الأذنين أو عند أبي داود كان أصحاب رسول الله يرفعون أيديهم إلى صدورهم مثلا إلى الصدر هكذا فهم لكن كثير من الناس في الصلاة تجده لا يرفع شيء لمثل هذه الأمور أو يجع عنده ودانه كده يروحين عامل رفع يدي كده ذات ودانه زي تجد القيمة تعلق, تعلق أو قاف واضح يروحوه وراء صدعه كده وراء ودانه والله أكبر صحي كلامك كل هذا الكلام غلط وإنما يضم يديه يكون فاردا أصابعه إلى المنكبين شحمة الأذنين أو إلى الصدر هكذا واضح كلام قال وإذا ركع أمكن يديه من ركبتي أي مكن يديه من ركبتي وفي رواية يقبض على ركبتيه عليه الصلاة والسلام ثم هصر ظهره أي لا يجعله مقوسا أو منحنيا فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكان إذا قام النبي عليه الصلاة والسلام استوى قائما حتى يعود كل فقار مكانه أي الظهر فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة أي أن أصابع الرجلين هذه تكون مستقبلة كان النبي عليه الصلاة يستقبل بها القبلة يعني أصابع الرجلين ما متنية واضح وإنما تكون مستقبلة مستقبلة القبلة قال وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وهذا يسمى يسمى بالافتراش واضح وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعده هذا يسمى بالتورك وهذا دليل على أن التورك إنما يكون في آخر ركعة في آخر الصلاة. سواء كانت هذه الصلاة ركعة أو ركعتين أو ثلاثة أو أربعة، تلاحظ كلام أبي حميد، بص في المتن يولي وإذا ركع وإذا جلس في الركعة وإذا جلس في الركعة الأخيرة وفي رواية إذا جلس في آخر صلاة في آخر صلاة، فإذا كان في آخر الصلاة أو في آخر الركعة إنما يكون في التورق. وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعي وهي رواية للإمام وهو مذهب الإمام مالك لكن خذ بالك المسألة دي واحد الحيني ما عندوش تورك أصلاً والحديث يرد عليه اثنين الإمام أحمد رحمه الله عليه اللي هو المشهور عند الناس بأن التورك إنما يكون في آخر الرابعة أو في آخر الركعة الثالثة أما إذا كان يصلي ركعتين كنافلة أو صلاة الفجر فلا يتورك فلا يتورك فيه والحديث أيضا يرد على هذا المذهب لأن أبي حميد الساعدي قال الرويتي قال هنا وكان في آخر صلاته يتورك وكان في الركعة الأخيرة يتورك لم يفصل في الركعة الثانية أو الركعة الثالثة أو الركعة الرابعة اثنين إن الصحابة الذين كانوا يجلسون ويسمعونه ويرونه لم ينكروا عليه ثلاثة أنهم لم يقل فيهم أحد لكن الكلام ده في الركعتين في الركعة الثالثة أو الركعة الرابعة أما إذا كان في ركعتين أو في ركعة فكان لا يتورط. ما قالوا له هذا الكلام إذا قال الكلام على عمومه ولم يفصل ولم يفصل أحد من الجالسين له ذلك أفهم؟ إذا الصحيح في هذه المسألة ألا وهو مذهب الشافعي ومذهب مالك لكن مالك اختلف مع الشافعي في مسألة الإمام مالك رحمه الله عليه بيقول بأن التورك يكون في الجلسة الأولى والثانية في الجلسة الأولى وإيه؟ والثانية يعني التشاهد الأول والتشاهد الأخير تورق واضح الكلام وهذا غير صحيح الحديث يرد على ذلك لأنه ذكر هنا الافتراش إذا كان في الركعتين نصب اليوم يبقى ذكر الافتراش يبقى هنا يرد على مذهب مذهب الإمام مالك فهم؟ لكن هو وافق الشافعي على أنه في آخر جلسة آخر جلسة إنما عليه أن يتورق يبقى وافق الشافعي في مسألة وخالفه في مسألة وافقوا في اين في الاخيرة يتورق وخالفه هو خالفه وخالف الجميع صراحتها في التشهد الاول انما عليه ان يتورق ايضا لكن هذا غير صحيح يبقى يتلخص في ذلك عندنا اربعة ايه اربعة اقوال في المسألة من حفظهم؟ بس هو ما هو حاجه مثلا ان مالك التورط في الشهاده الاول والاخير ده غير صحيح المغرب كلهم بيعملوا كده الجامعة المغاربه بيعملوا كده امم المملوك الشرعي هو اسف بيقول لك انا مالكي طب ما الحديث فيه ان النبي عليه الصلاه والسلام افطرى في الركعتين صحيح الكلام يبقى إذا ثبت النص فدعك من إيه من هذا القول الذي تتمذهب به فضل الشافعي أن التورط بيكون في الركعة في التشهد الأخير سواء كان ويتر سواء كان ركعتين ثلاثة أربعة إلى أخير الإمام أحمد على أنها في الثلاثية والربعية أما إذا كان ركعتين مثلا في الفجر لا لا يثور إذا كان في نافلة لا يثور أبي حنيفة ما نجد أحد ما نجد أحد ريح دينار ريح دينار صحيح كلام كده الصحيح في هذا هو مزاب إليه الإمام الشافعي رحمة الله عليه قال هنا وعن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى قوله من المسلمين حنيفة مسلمة وما أنا من المشركين قال اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك إلى آخر وفي رواية, في رواية الله إن ذلك في صلاة الليل وعن أبي هريرة هو ابن حجر سيذكر صيغ دعاء لاستفتاح صيغ دعاء لاستفتاح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 وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك أنه كان يقول أي النبي عليه الصلاة والسلام لكن هنا جاء مختصرا وعمر رضي الله عنه أيضا كان يقول ذلك لكن دعنا نذكر الأول ثم بعد ذلك نذكر الراجح من هذه الصيب وتعالى جدك أي سلطانك ولا إله غيرك قال ونحو عن أبي سعيد مرفوع هذه كلها صيغ دعاء لاستفتاح دعاء لاستفتاح أولا دعاء الاستفتاح حكمه الصحيح أنه واجب وهذا ما ذهب إليه الصنعاني وهو مذهب عمر بن الخطاب وهو مذهب عبد الله بن عمر ومن المحدثين الصنعاني ومذهب محمد بن حزم على أن دعاء الاستفتاح أنه واجب واجب طيب اولا واجب لما لان النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني صلوا كما رأيتموني اصلوا ولم يعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام انه صلى بغير دعاء الاستفتاح ثلاثا انه قال بحديث رفع بن رافع له حديث تعليم الصلاة قال له سم احمد الله بعد ان امره بقراءة الفاتحة وان يقرأ قبل أن يأمروا بالفاتحة قال فكبر ثم تحمد الله وتسني عليه ثم تقرأ بأم القرآن وبما تيسر معك من القرآن تحمد وتسني عليه هذا هو دعاء هذا هو دعاء الاستفتاح يبقى هذا أمر خذ بالك الإمام أحمد رحمة الله عليه وهذا ما ذهب عليه شيخ الإسلام ابن تيمية أن دعاء الاستفتاح الذي استقر عليه النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كان يستمر عليه أبو بكر وعمر وعثمان, أبو بكر وعمر وعثمان كان يستمر على هذا الدعاء قال شيخ الإسلام عن الإمام أحمد فإن هذا الذي استقر عليه النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان آخر آخر أمر النبي عليه الصلاة والسلام وأنت تعرف بأن أصحاب رسول الله كانوا يأخذون بالآخر بالآخر فالآخر أي آخر أمر النبي عليه الصلاة والسلام ألا وهو كان أبو بكر رضي الله عنه في دعائه في استفتاحي وكذا عمر كذا عثمان كانوا يقولون اللي هو حديث عائشة وكذلك كانت عائشة تستمر عليه فقال شيخ الإسلام ابن ثيمية فاستقر أمر النبي عليه والسلام على قوله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال لأن هذا الذي استقر عليه أمر أمر النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو الذي كان يداوم عليه أبو بكر وكان يداوم عليه عمر وكان يداوم عليه عثمان وحسبك إذا داوم أبو بكر وعمر على شيء علم أن هذا الذي استقر عليه أمر أمر النبي عليه الصلاة والسلام يعني لحم الإبل لحم الإبل هل هو ناقض أم لا كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الأربعة واضح كانوا لا يتوضؤون من لحم من لحم الإبل وحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار يبقى الحكم بأمر الوضوء من مس النار إنما هذا الحكم إيه نسخ معايا مش معايا يا شباب معايا الحكم إيه اللي هو إيه اللي هو إيش غعمل حكم الوضوء من اللي أحمل إيه بينه كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار ولحم الإبل مما مست النار صح الكلام كذا؟ يبقى ده كان آخر الأمرين تريد أن تعرف ما الذي استقر عليه النبي عليه الصلاة انظر إلى استدامة أي بكر, و... بكر وعمر لذلك الإمام أحمد كما نقل عنه أبو يعلى في كتاب العدة في أصول الفكر وكتاب العدة في أصول الفكر لأبي يعلى الحنبلي القاضي أبو يعلى الكتاب ده أفضل ما فيه إنه بينقل أصول الإمام أحمد إنه بينقل أصول الإمام أحمد فيه يقول لك قال الإمام أحمد إذا اتفق أبو بكر وعمر على مسألة فهو إجمع يعني تخيل هو إيه؟ تعرف يعني عند الإمام أحمد أو بكر وعمر بس؟ لو اتفق على شيء يعني ايه اجمع يعني لو خالفه غيره من الصحابة يقدم كلام ابو بكر او بكر وعمر لكن بالطبع هذا عندي غياب النص هذا عندي غياب عندي غياب النص واضح الكلام كده يبقى الذي استقر عليه النبي عليه الصلاة والسلام الا وهو دعاء سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالي جدك ولا إله غيره راجع البحث ده لشيخ الإسلام ابن تيمية لأنه استفاد فيه وده خلاصته التي ذكرتها لك في شرحه على العمد في شرحه على شرحه على العمد لابن قدام هو ابن تيمية ما كملش الكتاب لم يكمله رحمة الله عليه مفهوم لكن عندي مسألة الصلاة في دعاء الاستفتاح ذكر كلاماً طويلاً هذا خلاصته أن دعاء الاستفتاح الذي استقر عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهمارحمة وتبارك جدك ولا إله غيره قال ونحو عن أبي سعيد الخدري مرفوعا عند الخمسة الخمسة هم منهم الخمسة الإيه ما دون البخاري ومسلم ما دون البخاري ومسلم كتير أول شيء خولي مش خمسة بس ده تسعة والله عشر. الترمذي ابن ماجه النساء ابي داود. يبقى كده أربعة صح كده يبقى دول أربعة دول اسمهم اصحاب السنة تاني اذا قرأت رواه الأربعة رواهو أصحاب السنن أي عبد الرحمن يبقى هم الأربعة لأن هو بيتقصر هو بيجتب رواه الأربعة بيتقصر أنت بقى طالب علم تفهم يبقى رواه تميم أبي داود ابن ماجء النساء يبقى دول الأربعة أو يختصر يقول لك أصحاب السنن يبقى اصحاب السنن الأربعة خلاص كذا يقول لك رواه الخمس زي دلواتهم رواه الخمسة يعني اصحاب السنن ومعهم الامام احمد معهم الإمام الإمام وأحمد طب رواه الستة أصحاب السنان الأربعة والبخاري ومسلم رواه الجماعة كلمة رواه الجماعة دي ممكن أصحاب الكتب السنان الأربعة والبخاري ومسلم والإمام أحمد أو رواه الجماعة السبعة دول ومعاهم ابن حبان ومعاهم ابن خزيمة أو ابن حبان وابن خزيمة وموطأ الإمام مالك واضح كما كده مفهوم قال وكان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والكراءة بالحمد لله رب العالمين هذا أيضا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يديهم على على كراءة الفاتحة وكان يستفتح بها وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشخص رأسه ولم يصوبه لا كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع رأسه أو عند الركوع ولا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخفض رأسه عند الركوع وإنما كانت رأسه بمثابة ظهره عليه الصلاة والسلام يعني مثلا هذا ظهر ورأسه ما كانش النبي عليه والسلام عند رأسه يخفض الرأس ولا النبي عليه السلام يرفع الرأس هكذا صحيح الكلام وإنما كان النبي عليه السلام يكون رأسه الرأس بسوى يكون بسوى الظهر والله الكلام قالت ولكن بين ذلك وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا وهذا رد على الأحناف إن الأحناف عندهم ممكن يكون الفارق بينك وبين السجود إنك تقوم بس بقدر يكون في فراغ من الأرض لكن الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستوي جالسا إذا كان ساجدا يقوم يستوي جالس ثم بعد ذلك يسجد عليه الصلاة والسلام لكن عند الاحناف انه لو هو ساجد مثلا ممكن يرفع رأسه من السجود ثم ينزلها مرة اخرى. بالشرط عند ان انت تجلس. ان انت تجلس. صحي كده? ده عند الاحناف. في حد ممكن يعمل كده? ها? ممكن تعمل كده? تعرف تعمل كده? تقدرش. حمال بتخرج زجاجة الفطر مال ايه? زي مباحنيفة بيقول. <تصفيق> تلاقي اللي بيخرج زي جادر فتر ما يقول لك ابوة حنيفة طبعا حد يعرف يعمل كده زي بيعنيفة يقول لك لا, لا. التبت بقى م. يعني هي طماطم اخد من عند ابوة حنيفة دي وزيج مفهوم قال وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان كان ينهى عن عقبة عقبة الشيطان عقبة الشيطان ألا وهو تعقيب الرجلين أو قيام ونصب القدمين وإلصاقها بالإليتين يعني إيه تعقيب الشيطان إحنا عندنا عقد سنة وعندنا عقد محرم النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن عقب الشيطان ما معنى ذلك؟ إن العبد ينصب رجليه ثم بعد ذلك يجعل مقعدته وإليتيه في الأرض واضح إنه ينصب رجليه لكن مش جنب بعض لا ده ينصب رجليه بعيد وهو يجلس بإليتيه على على الأرض أما إذا نصب القدمين وأعد عليهم هم ده حديث ابن عباس دي سنة لكن ليس غالب فعل النبي عليه الصلاة واضح كلام؟ نص بالقدمين إن هو يوقف القدمين هو لا يفترش ولا يتورك نفهم الكلام كده؟ لكن ده محله إمتى؟ محله إمتى؟ إما أن يكون محله في التحيات في التشهد الأول وإما أن يكون محله ما بين السجدتين محله التشهد الأول أو ما بين السجدين كان النبي فعله أحيانا كما في حديث عبد الله بن عباس اللي هو ايه نصب القدمين ويجلس على على القدمين. يبقى ده تعكيب ايه? ده تعكيب سنة دا يا ازلاه بقى سيد. قالت وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. وفي رواية افتراش الكلب. يعني عند السجود ينهى النبي عليه الصلاة والسلام انك تفرش ايدي كلها. بالكف بالساعد بالمرفق على على الأرض زي ما بيفعله كتير من كبار السن عند السجود ده حرام ولو علم الدليل ونهي عن ذلك واستمر على ذلك من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد عارفين عند السجود بتلاقي ناس بتفرش إيديها كلها كده على على الأرض ده حاول تنصحه استجاب ما استجاب انصحه وكان يختم الصلاة بالتسليم وكان يختم الصلاة ذي بالتسليم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بتسليمتين بتسليمتين هذا في الفريضة هنا مسألة هل يختم بتسليمتين يعني كلا التسليمتين واجبتين يعني واجبتين أم اليمنى واجبة واليسرى مستحبة معنى كده انه لو سلم تسليم على اليمين صحة صحة الصلاة ده عند الامام مالك عند الامام مالك رحمة الله عليه ان التسليم الاولى واجب الثانية الثانية مستحبة رد عليه ابن المنذر في الاوسط قال لم يعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة قط انه كان يسلم من تسليمه من تسليمة واحدة من تسلمة واحدة إلا أنه سبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وده بحث أيضا الشيخ الألباني في كتابه العظيم إرواء الغليل إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل من حديث عائشة في مرة أن, أن النبي عليه الصلاة والسلام سلم تسلمة واحدة سلم لكن هذا فين هذا في قيام الليل هذه واحدة اثنين ليست من عادته عليه الصلاة والسلام. إنما فعلها لبيان, لبيان الجواز مفهوم؟ إذا لا تستمر على هذه الفعلة ثلاثة لا تنقلها إلى الفريضة لا تنقلها إلى, إلى الفريضة لأن السنة العملية فرقت بين هذه وزهر تفضل شوف القاعدة شوف سبحان الله أبو الدهب كنت لسه أقول لك هتكون قاعدة ما ثبت في الفرض ثبت في النفي صحيح كده؟ القاعدة دي ما ثبت في الفرد ثبت في النفل هل ده أمر مسلم؟ يعني ده ضابط بتسمعه من بعض أهل العلم ما ثبت في الفرد ثبت في النفل وما ثبت في النفل ثبت بالفرد إنت معنى ذلك أولا أنك عملت قياس إنت عملت قياس والقياس في العبادات ممتنع القياس في العبادات العبادات ممتنع واضح يبقى ما يصح زي ما الايمالي محمد رحمه الله عليه فأسول السنة قال وليس في السنة قياس ولا يضرب لها الامثال ولا تدرك بالعقول والاهواء انما هو الاتباع وترك الهوى يبقى اولا اصل الضابط ده ليس كل ضابط او كل قاعدة او كل اصل اقرأه ان هذا يسلم لان القاعدة او الضابط أو الأصل حتى أعتمد أنا لابد أن يكون مستند على على دليل صحيح فمسألة ما ثبت في الفرض ثبت في النف هذا يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى دليل مشترك أن النبي فعله في الفرض وفعله في, في النف هنا تأتي القاعدة أما إذا كانت السنة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام دائما في الفريضة يفعل شيئا ما كمثل التسليم ولم يتطرق النبي عليه الصلاة والسلام إلى مرة واحدة في الفريضة خلف الصحابة أنه فعلها تسليم مرة واحدة لم النبي عليه يبقى دي السنة العملية في الفريضة ولكن عائشة نقلت في حديث أنها سمعته يقول ذلك في صلاة في صلاة الليل يبقى الذي فرق بين التسليمتين بين التسليمتين في الفرق أو يجوز تسليم واحدة في النافلة هي السنة العملية هي السنة العملية وهكذا دائما دائما يعني مثلا مثلا لو قلنا مثلا عند النهاية سورة القيامة أليس ذلك بقادر على أن يحي الموتى الجواب سبحانك فبلى أو بلى قادر على التسليم لصحة الإسناد وإن كان الإسناد ضعيف لا يثبت أصلا لا يثبت فيه موسى بن أبي عائشة موسى ابن أبي عائشة واضح وموسى بن أبي عائشة ما يحدث عن صحابي موسى بن أبي عائشة بينه وبين الصحابي راويين أو راوي دايما كده دايما كده مفهوم الكلام؟ فالإسناد موسى بن أبي عيشر هذه هذه العلة اللي فيه لو سلمنا فيها إن أصلا الحديث بأنه سمع النبي عليه الصلاة يقول في الليل في صلاة الليل حينما قال أليس ذلك بقادر على إحياء الموتى قال سبحانك فبله سبحانك فبله يعني دي كانت فين كانت فينافلة واضح الكلام مع أن النبي عليه الصلاة وكذا الصحابة يقرؤون القيامة في الفريضة وما ورد عنهم قط أن النبي عليه الصلاة كان يقول هذا في في الفريضة يبقى هذا إنما يقال في يقال في النافلة وما يصح أن تكون ما سبته في النافلة يكون في الفريضة أو في الفريضة يصير في النافلة لأنك بذلك دليلك فقط هو هو القياس وهذا يرد عليه أمرين أولاً السنة العملية المفرقة والسنة العملية ما تقدرش تبعد عنها أبدا مش ممكن الأمر الثاني إن العبادات لا تستقل فيها أمر القياس لأن لو قلت العبادات فيها أمر القياس يبقى أنت ضيعت ونسفت الأصل في العبادات التوقيف صحي غني؟ يبقى أنت كده نسفت قاعدة الأصل في العبادات التوقيف لا الكفارات ولا التعزير ولا الحدود ولا العبادات فيها أمر القياس واضح فالضابط اللي تناقلوه في الكتب ما ثبت بفرض ثبت في النفط في أشياء كتير جدا محتاجة تتراجع كمثل هذا, كمثل هذا الضابط والشيخ ابن عسيمين رحمة الله عليه تكلم برضه في مثل هذه القاعدة شرح الممتع والشيخ صالح قال الشيخ تكلم أيضا في مثل هذه القاعدة في مجموعة الفتاوى اللي هي المجلدات السبع مجلدات اللي طبع مؤخرا في باب كتاب باب القواعد الأصولية راجع هو راجع القاعدة دي قال نفس الكلام الذي ذكرته لك قال ولا يسلم لكل ضابط أو قاعدة أو أصل يوجد في كتاب ما لأن كل هذه الأمور لابد أن تكون مستند إلى مستندة إلى أدلة واضح الكلام كده يبقى مسألة ما سبت في الفرض يكون في النفل أو العكس هذا غير صحيح لأنه يحتاج إلى إيه يحتاج إلى دل فهم قالوا عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حز من كبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع وفي حديث أبي حميد عند أبي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما من كبيه ثم ثم يكبر هنا يريد أن يبين مسألة مواضع رفع اليدين مواضع رفع اليدين كتب الإمام البخاري جزء اسمه جزء رفع اليدين وهذا خارج الصحيح خارج كتاب صحيح البخاري كتاب جزء اسمه رفع اليدين يتكلم عن رفع اليدين في الجنازة ورفع اليدين في أمر العيد صلاة العيد يعني ورفع اليدين في الصلاة عند مسألة الصلاة لم يثبت عن النبي عليه الصلاة لا يصح عن النبي عليه الصلاة إلا الأربعة موادع لا يصح كلمة لا يصح يعني ثبت وما صح ورد وما ورد وما صح نفهم الكلام يعني في نصوص لكن لم لم تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام الأربعة مواضع في حديث عبد الله بن عمر وده اللي اعتمد الإمام البخاري وما دونه لا يثبت عنه عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي قلابة عن أنس أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا قام من السجدتين. إبا دي كم موضع أربع مواضع عند التكبير وعند إرادة الرقوع يرفع وعند الرفع من الركوع وإذا قام من التشهر. معنى إذا قام يعني يرفع يديه فوق ليس عند الجلوس يعني هو يريد أن يقوم لا يرفع يديه عند الجلوس وإنما بعد أن يقوم يرفع يرفع يديه لذلك في حديث علي بن أبي طالب لما بين الثلاث مواضع دول قال وإذا قام رفع يديه ولم يكن يرفع يديه في شيء من صلاته وهو وهو جالس لم يكن يرفع يديه في شيء من صلاته وهو وهو جالس إذا الرواية التي أن النبي صلى عليه كان إذا قام من السجدة رفع يديه وإذا سجد رفع يديه قال عبد الله بن عمر وما كان في مسلم وما كان يرفع يديه إذا أراد السجود يعني يريد أن يسجد ما كان يرفع يديه إذا قام من السجود لا يرفع لا يرفع يديه اعتمد الإمام البخاري والإمام مسلم رحمة الله عليه هذه النصوص وأن ما دونها لم لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأربعة الأربعة مواضع الموضع الأول عند التكبير الثاني عند إرادة الركوع الثالث عند الرفع من الركوع الرابع عند القيام من التشهد هذه أربعة مواضع اثنين ما حكم رفع اليدين في تكبرات الانتقال يعني تكبر الانتقال واجب الله أكبر الله أكبر الله أكبر هذا واجب حكم رفع اليدين مع تكبيرات الانتقال لحن نتكلم فيها في الأربع مواضع الجواب ها لم يثبت إيه إيه لا الأربع مواضع في رفع اليدين حكم رفع اليدين احنا قلنا تكبيرة الانتقال خلاص هذه واجبة يعني ستكبر للركوع وترفع وتكبر للسجود تكبيرات الانتقال واجبة رفع اليدين هذه حكمها ها. واجبة لين لأن أنت عندك الأصل أن الأصل في كل قول وفعل في الصلاة أنها واجب أنها واجب أصل كل قول وفعل الصلاة للوجود إلا بقى إذا جاءت القرينة تصرف الى الركنية او القرين تنزل من الواجب الى من الواجب الى الاستهداء صح الكلام كده؟ يبقى رافع ليداي حكمه بانهم واجب شو بقى المصائب اللي المسلمين بيعملوها في المساجن يعني لما تيجي صلي تشوف كده الناس كم واحد بيرفع ايديه يعني بعض الناس او اغلب المسلمين بيصلوا بيرفع ايديه عن تكبيرت الاحرام عند الركوع أو عند الرفع أو عند القيام من التشهد ما بيرفعش ما بيرفعش ايدية أصلا يبقى شوفوا الركعة, الركعة الوحدة فيها كام رفع يعني انت مثلا هتيجي تركع ايدي رفع هتيجي ترفع من الركوع ايدي اثنين ايدي كده ركعتين في الركعة الوحيدة في رفعين صح كده في اربع ركعات ايدي ثمنية صح كده غير الموضع التشهد أدي تسعة تسعة مواضع ما بيرفعش ايده يعني ترك تسعة واجبات في الصلاة تسعة واجبات في الصلاة ألفين وعشرة لا ما هو تكبر تقبل الحرام الحمد لله جزاه الله خير يعني هو جزاه الله خير بينا في زين حسناته وهو الحمد لله يعني رفع إيدي جزاه الله خير وتكبر تقبل الاحرام لكن تسع واجبات تسع واجبات يتركهم فيه يتركهم في الصلاة نسأل الله السلام وظهر عزيزي قال ابن حجر رحمه الله وعن وائل ابن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده على يده اليسرى على صدره أخرجه ابن خزينة ابن القيم رحمة الله عليه وكذا الشوكاني قالوا هذا أصح شيء في هذا الباب أصح شيء في هذا في هذا الباب أصح شيء في هذا الباب هو حديث وائل بن حجر أنه يضع اليمنع اليسرى على على صدره وهذا ما ذهب إليه إسحاق ابن رهوي وكذا ابن القيم كذا الإمام الشوكاني ومن المحدثين الشيخ الألباني رحمة الله عليه فهم؟ الامام احمد قال وضع اليدين على الصدر قال اما ان يضعه على الصدر واما ان يكون بحزاء الصدر يعني اما على الصدر واما ان يكون بحزاء الصدر يعني تحت السديين هكذا واضح الكلام؟ قال هذا ايضا يسمى هذا يسمى صدرا انت عندك هنا بتسميه افص صحيح كده بلاش انتش فهم بسمونا ايه أفى الصدر هو كان برضو عندهم اسمه صدر واضح كلام كده لكن تحتي اسمه بطن اسمه اسمه بطن هذا أيضا يسمى صدر وضع اليمن على اليسرى حكمه واجب واجب زي حديث سهل في صحيح مسلم قال أمرنا أن نضع أيمننا على شمائلنا في في الصلاه امرنا بالامر اهو امرنا ان نضع ايماننا على شمائلنا في في الصلاة طبعا برده عند الاحناف ما لهوش دعوه بالموضوع خالص ما لهوش دعوه بالمساله دي خالص قال النبي عليه الصلاه والسلام عند الترمذي امرنا معاشر الانبياء ان نضع ايماننا على شمالنا في في الصلاه امرنا معاشر الانبياء والامر اذا وجهه للانبياء فهو امر لاتباعهم من باب اولى إلا إذا جاء الدليل ينص على أن هذا خاص بالنبي واضح الكلام؟ قال عن عبادة بن الصامد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب يبقى لا صلاة لم يأتي هنا كراءة الفاتحة بالأمر المجرد ماذا نتكلم في المسألة دي هي ما جاءت بالأمر المجرد صح كلام في حديث رفاعة ثم أقرأ بأم الكتاب لكن هنا جاء أمر زائد ألا وهو لا صلاة لمن لم يقرأ لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب هذا نفي هذا يقتضي نفي الصحة نفي صحة العبادة نفي صحة العبادة هذه تماثل الشرطية وتماثل الركنية فإذا نسي لا يأسب لكن عليه أن يأتي مم. عليه أن يأتي بالركعة بالركعة ثم بعد ذلك يسجد للسهو خد بالك يا شكا معنى من يجيب سجود سهو فقط يبقى هذه واجبة زي سبحان ربي العظيم سبحان ربي العالم هذه واجبة دي مسألة تانية بقى لو ما قرأش هو لو المأمور نفسه ما قرأش يبقى الركعة دي كأنك دخلت معاه في الركعة الثانية مش في الأولى ينتهي تقوم أنت لتأتي بركعة لأن الركعة هذه مهدومة غير موجودة أصلاً لا صلاتها لمن لم يقرأ أم الكتاب كأنك كأن الإمام ركع وانت ما ركعتش خليك معي بقى خليك معي لو المأمور ما ركعتش والإمام ركع حكم ركعة المأموم باطلة صحيح ما هي هي نفس المسألة لا صلاة لمن لم يقيم صلبه من الركوع جاءت برضو لا صلاة لازم جاءت برضو بصيغة لا صلاة يبقى لو أن إنسان بتقول له مثلا المأموم ما قرأش الفاتح لم يقرأ الفاتحة فالإمام يشيلها يشيلها عنه، خلاص الأذن؟ لا زين يا الحمد لله رب العالمين، فذكرنا بأن لو أن المأمون هنا لم يركع خلف الإمام، لم لم يركع، حكم الركعة باطنة. طيب ما الفرق بينها ان انت قلت الركع باطلة وان الركع عند الفاتحة غير باطلة مع ان الاثنين جم بنفس الصيغة الاثنين جاءوا بنفس الصيغة لا صلاة لمن لم يقرب ام الكتاب والتانية لا صلاة لمن لم يقيم صلبه من الرقوع وضح الكلام كذا قال هنا ابن حجر رحمه الله وفي رواية ابن حبان والدار كتني أي في سننه لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب لا تجزي هذه أيضا صيغ من صيغ الشرط من صيغ الشرط لا تجزي لا صلاة لا تتم لا تجزي عدم الإجزاء يساوي البطلان عدم الإجزاء يساوي يساوي البطلان لا تجزى صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة بفاتحة الكتاب وهنا النبي عليه الصلاة والسلام في جميع النصوص التي فيها الأمر بقراءة فاتحة الكتاب لم يفصل النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان مأموم أو إمام أو منفرد أو فريضة أو نافلة واضح الكلام؟ بل لابد على الجميع أن يقرأوا ب بفاتحة الكتاب. اثنين أن هذا الكلام عام لم يفصل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه صلاة جنازة أو صلاة عيد أو صلاة استسقاء أو صلاة كسوف كل هذه الصلوات الثابتة بالسنة النبي عليه الصلاة والسلام هذه لابد فيها أيضا من قراءة من قراءة الفاتحة. قال وفي أخرى لأحمد أي في مسنده وأبي داود والترمذي وابن حبان في مسند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي وسكت عليه أبي داود والترمذي وابن حبان وعند البيهقي أيضاً وعند ابن خزيمة في صحيحه والدار في سننه وأيضاً ذكره الإمام البخاري رحمه الله مع أحمد أنت بيهب أقولي أقوليه ركز معله وذكره الإمام البخاري في جزء جزء اسمه جزء الكراءة هو جزء كراءة الفاتحة وجزء كراءة الفاتحة كمثل الذي مضى جزء رفع ليدين ده بخلاف صحيح الإمام صحيح الإمام البخاري وصححه الإمام البخاري في جزء الكراءة وصححه الإمام الداركتني أيضاً رحمة الله عليه وابن خزينة هذا الحديث قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم كلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها الحديث حديث أبي سعيد أنه قال صلينا خلف النبي عليه الصلاة والسلام في رواية صلاة الصبح فقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم كل نعم إنا لنفعل يبقى كانوا بيقرؤوا وراء ولا لا قالوا نعم إنا لنفعل قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب يبقى نهاهم إنه هما يقرؤوا إلا فقط بإيه بالفاتحة قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ لمن لم يقرأ بها الحديث ده يستفاد منه. اولا ان النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام كانوا يقرؤون معه. صح الكلام? كان يقرؤون مع النبي عليه الصلاة والسلام نهى قال لا تقرأوا الا بام الكتاب. يبقى نهى عن اي قراءة. مع الامام. الا فقط بفاتحة الكتاب. يبقى يؤخذ منه. لانه يجوز للمأموم. ان يقرأ معه. مع الإمام الفاتح الحمد لله رب العالمين وده اللي رجحه البخاري وده اللي رجحه الشوكاني رحمة الله عليه أنه إذا قرأ فالحمد لله رب العالمين الحمد لله الرحمن الرحيم يقرأ ولكن لا يرفع ويشكل على الإمام لأن النبي صلّى الله ولكن استثنى ما هي استثنى الفاتحة لا تفعله إلا بأهم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وعن أنس أما الحديث الذي احتجوا به على أنه لا تقرأ لا يقرأ المأموم خلف الإمام الفاتحة ألا وهو حديث أبي هريرة قال أن النبي عليه وسلم قال لعن لكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم قال فإني أقول ما لأنازع القرآن قال فسكتوا عن الكراءة فسكتوا عن فسكتوا عن الكراءة كلمة فسكتوا عن الكراءة, فسكتوا عن الكراءة دي هل هي من أبي هريرة؟ يعني هل هذا اللفظ فسكتوا عن القراءة لأن اللفظ دي التي احتج بها على إن المأموم لا يقرأ لا يقرأ خلف الإمام في الجهرين لكن فسكتوا عن القراءة هذه ليست من أبي هريرة وإنما هي من مدرجة من محمد ابن يحيى الزهري هذه مدرجة من محمد ابن يحيى من محمد ابن يحيى الزهري وليست من كلامي وليست من كلام أبي هريرة كما قض بذلك الإمام البخاري في التاريخ الكبير والإمام مسلم وكذا النووي في شرح الإمام شرح الإمام مسلم واضح كلام ، والمجموع أيضا على أن هذه اللفظ مدراجة ليست من كلام أبي هريرة لو قلنا بأنها من كلام أبي هريرة أنها فسكتوا عن الكراءة هي من كلام أبي هريرة إذا سكتوا عن الكراءة أي فيما يجهرون ولكن قرأوا الفاتحة سرا أيضاً لماذا؟ لأن أبي هريرة رضي الله عنه هو الذي ذكر ذلك لما قال إن النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصحيح قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب فقيل يا أبا هريرة إنا نكون خلف الأئمة فقال اقرأ بها في نفسك صحيح كذا؟ اقرأ بها في نفسك يبقى لو قلنا أنها من أبي هريرة يبقى أبو هريرة قال سكت عن الكراءة فيما يجهر ولكن يقرأ بها في نفسه الكلام ده كلام من؟ أبو هريرة نفسه اقرأ بها في نفسك صحيح الكلام إذن لا يحل لامام ولا لمأموم ولا لمنفرد أن, أن يترك الفاتحة قال قال وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين هنا دخل في مسألة البسملة في الصلاة البسملة في, في الصلاة فذكر هنا حديث أنس رضي الله عنه أنه كان يصلي قال صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأبكر وعمر وعثمان وكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين زي حديث عائشة في الصحيحين قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح بالحمد لله رب العالمين يعني لم يذكر البسمة وفي رواية الإمام النسائي أن أنس رضي الله عنه قال صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأبكر وعمر وعثمان وكانوا لا يجهرون بها وفي رواية كانوا وكانوا لا يذكرونها يبقى هذه ثلاث روايات تبين حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ ب بالحمد لله بالحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين قال الإيمان الدراكوت رحمه الله في سننه قال ولا يثبت في الجهر بالبسملة إسناد قائم لا يثبت في الجار والباسم لأين إسناد قائم سيذكر هنا ابن حجر بعض الأسانيد وهي أيضا, هي أيضاً إسنادها ضعيف. قال لا يثبت فيها حديث حديث إسناده قائم وإنما الذي ثبت أصح ما فيه هو حديث أنس عند الإمام الترمذي أن عبد الله بن مغفل ودي الله عنه كان له ابن فابنه جاء ليصلي فجهر بالبسملة فقال له عبد الله رضي الله عنه قال يا بني إياك والحدث في الدين والحدث هي البدعة فإني صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأبكر وعمر وعثمان وما كانوا وما كانوا يذكرونها وما قال له إقرأ بها في سر وإنما قال له إياك والحدث إياك والحدث في الدين وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فهم؟ لذا الأصل أن الإمام أو المنفرد حينما يبدأ في الصلاة بعد التكبير إنما يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك لا إله غيرك ثم بعد ذلك إنما عليه أن يستعيذ أعوذ بالله السميع العليم من الشهور ثم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى أخير واضح؟ جزاكم الله خير نكمل إن شاء الله بعد نشاء الله